وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ